أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ غَنُوا عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ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 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صدواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها قالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما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 كَنُ فيِي الأو وَإَِّا عَلَ ذَابِ بِهلَ قَادون فَأَ شَأْن لَكُ بِجََّاتِ مِنَّ قِي لِ وَأَن كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأمعان لعبرة نُزِلَ يْكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ مُدَّ اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمحنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فترى ورصوا به حتى أحين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء وُرُفِعَ لَكُم فِي أَمْرِ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْكَ بِقَوْلٍ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كنا ان اشاءنا من بعدهم قطنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا من ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واثرفاغ في الحياه الدنيا واثرفاغ في الحياه الدنيا ما هذا إلا بَشَر مِثْلُكُمْ يَأقُ مَِّا تَأقُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مَِّ تَشْربُون وَل إِ أَفَرْتُ دَشَرًا مِثلَكُمْ إَّكُمْ إذ فيعدكم أنكم إذا مثتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهاة هيهاة لما توعدون لِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ غَوَإِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ صُدَّنِي بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ غََّ قَاللٍَّ يُصبِحَُّ نَ آدمين فَأَقَدَتُمُ الصَّيحَتُ بِالحَبِّ فَجَعََد النهُُم أُساَ آ فَبُعدًاِ للقوم ثمَُّ شَأْْناَا مِن بَقْدهِم قُرون أَقَرين ماَا تَصبِقُ مِن الأَّةٍ أَجَغ وَماَا يَستأخِرُون ثمَُّ أَْسَل الن ررسُ ن تَاء كلُ م رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى مالئنه فاستكبروا وكانوا قوما عاليين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوا وما فكانوا من الملكين وَلَ قَدِآتَ إ موسَلكِتَ بَلَ عََّغُم يَهتَدُون وَجَل نَابْنَ مَقَمَ وَأَُّ غُ آيَتَ وَآوإِنَ غُمَا إِناَا رَضُوةٍذَاتِ قَرَالِ وَمَعين يا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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسابع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وَالَّذِينَ غَنُوا بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالنَّبِيِّينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مُرَاجِعُونَ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 بل قلوبهم في غبرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيج بالعذاب إذا هم يجعر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتنى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون تكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتبر القول أم جاءهم ما لم يأتي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 ولو اتبع الحق اهوا اظلم فسدت السماوات والارض ومن فيهم بل اتينا بذكر فغم عن ذكركم معرضون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 وإلا الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في قضيانهم يحمهون وَلا قَد قَدْ النرُ بالِالرَذاابِ فَمَسكَوا لرَب بجم وَما يتَبَض وَعُ خَ إ فَتَْنلَج بَب رَذ ب شَدٍ إ وَم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 وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَغُتْ نَافُ النَّيْلِ وَأَنَّ هَادِئًا فَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا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 بَل اَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَكُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ ٱدْعُوا۟ مَا تَدْعُوا۟ مِن رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْدُرِيَ كَمَا نَعِذُهُمْ لَقَادِرُونَ إذْ فَعْدِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فِيمَا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ قَّت م وَزينُهُ فَأولائكًا الذيذينَ قَصِرُ أَاق سَوم بِي جَغَمَّ مَ قدِدُون تَفَقُجُ غَغُمٌ النارُوَوم فهَا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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اغسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فِلْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ قَيُّومٌ رَحِيمٌ فَاتَّخَذْتُمُ الظُّغْمَ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِن نزيتهم اليوم بِمَا صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الذَّانِيَةَ وَالذَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ يؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زَانٍ أَوْ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحرمين فَأَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَكُ ثُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلْدُ ظُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهْ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يضمون أزواجهم ولم يكن لهم شغداء إلا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 وَلَ لَا فَل اللهَِّ عَلَكُم وَرَحمَتُهُ وَأَنَّ الله غَةَ الوابُ حَكم إِ النَّذينَ جَ أُودِإِتِ أُقْبَةُ يكُمْ ل تَأْسَبُغُ شَز بَل هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْ غُنْمٍ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَاءَ مِنَ الْغَمِّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِن كُنتُمْ تَسْمَعُونَ بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شغداء فإذ لم يأتوا بالشغداء فأولا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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به حذر وتحسبونه أجنا وهو عند الله عظيم ولولا إذ قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ مِنْهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 وَاٰتِ الَّذِي اُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لكم والله غفور رحيم إن الذين يطلون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْأَلْسُنُ وَالْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ القبثَة للِقبتين وَقبيسونَ للقبس وَقبُ لِقق بينَ وَقّبونَ لقيب أُلَائكَ مُبَغغونَ مَِّ يَقُود مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإِن لَم تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا قَطًّا يَؤْذَنُ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَاَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ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 ولا يبدين نساءهم اذ ذال ذعولتهم او ابائهم او اباء ذعولتهم او, أبنائهم أو أبنائهم ابو ولاتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التى لا يَرْغَبُ إِلَى الْإِذْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَبْصَارِهِنَّ الَّذِينَ يُؤْلَمُونَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنقِذِ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ واللَّظ وَلَسِع عَليم وَْستَقْْمِ فِي الذيينَ لَا يجونكَاقًَا خَتَّ يُغْن يَغُمُ اللَّغُ مِ فَلِ وََّذينَ يَبتَغونَ الكتَابَ مَِّ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغى إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 كل شيء عليم في بيوت أذن الله أن تؤفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع إِنَّ اللَّهَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَ زِيَادَةً الْخَيْرَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُ غَنِيمًا قَبْلِي والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اهمالهم كسراب بقيعة يحسب غضض اناء حتى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر نجي يرشاه موج من فوقه موج من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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤذف بينه فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِي غَمَامٍ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ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 على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يطلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن فاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا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 قُْأَط وَلَ وَأَطيرُ وَسُول فَإِن تَوَّوْ فَإِن مَا عَلَيْهِ مَا خُمِّ لَ وَلَْكُمْ م قُم مِنْتُمْ وَإِ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 إِنَّ مَلَغَمَ دِينِهِمُ الذي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَنْ يَبْدَلَ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَقُولُونَ نُمِيلَ لَا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 ومأواب من نار ولا بحس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات لا قَبْلَ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ فَلَا تَعَوْرَةَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حكيم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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا أَنْ تأكلوا من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 تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعفلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 بِكُمْ ضَغْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَنَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنِ الْأَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ألا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 وخلق كل شيء فخبره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا ولا حياة ولا نشور وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا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 لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأمهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَسَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَا جقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلج التي وعد كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون يَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لِي ۖ أَن أَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ وَلَكِنَّ مَن كَذَّبَ وَأَبَى حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَدًّا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ وَنُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُبْصِرِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَ وَقُل لَّبَقِيَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق الله العظيم